وَالَّذِينَ يَصِنُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَرَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخْوَفُونَ سُوءَ الْحِسَابِ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابتراءَ وَجَهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَنَّهُمْ بِمَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُولَئِكَ الَّذِينَ عُقِبَ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ من آباء.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 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويقول الذين كفروا له لا عليه آخر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 لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكل وإليه متاب ولو أن قرآنا سيلت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل مبير موتى ذل الله لمر جميعا أفلم ييئس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لادى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة موت حل قريباً من دارهم حتى ياتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد اشتهدأ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ أَفَمَن هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ أَقُلْ فَمَن شُرَكَاءُ أَم تُنَبِّئُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الظُّلُمَاتِ أَم بِظَاهِرٍ مِنَ القول؟